درسي نوستو زلنا مالاتيو بطتسالي نوستو زلنا درسي كابزا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة بالمالتيو أقدستي تمرتات نقلن هزبتات مخاء بارك الله فيكم كتاب ختاب زياء نايشيخ ابن باز رحمه الله تعالى زا حتما مالتيو باركس بس إحنا زلنا ماتيو الدرس السادس عشر مبل العسر تشدشت درسي مالاتيو التأدبو بالآداب الإسلامية إتيس نسراعات كله مالاتيو مخاني تسلمنا زلغو أقباب ويس سرعات مالاتيو مخانياتو اتي توحيد كانت تقول له أنا زين سُحْتُ مالتي نسي ما سر لكن بدحر توحيد سُنن أباي كلونا صبوق معاملة خن قبر زون أجداسي مغنياته بثنات كأسلوب يمكن حد سب صبوق يركع دعوات قبر له خمس أنت دا توق وينك ويتحرك وينك دماني يمكن أي ردة أكان نسون يحرق كابس لنا يبكر رب سبحانه وتعالى سبب كقبر الناي خيلي أبي دا لذلك حتى نفيرعون كافر مخانون رب سبحانه وتعالى نفيرعون كافر مخانون نفيرعون كافر مخانون نفيرعون كافر مخانون لموسى و عليهم الصلاة والسلام كلهم كلهم تايلهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقس زخان الزرباد أسمعه أفقصه ليش انتهيت السبب نحررنا ان ما رتى لعله يتذكر أو يخشى يمكن كذا غريخ وين عيك حمي غير سلزي يتي كسيلكا خت ردو حدث ااا انتهى موهان يردعنا أن يمكن سبب الهداية خوني خير. سلذي، أفكزنا رفض ما لتي، دعوه دعوهن قبلنا حد سبع، قت قت نبلنا نحرقنا ننتظر دعوه دعوهن قبل قبرو خن قبلهم حتى نتسلمنا النا ونشمو خن خفوا النخلينا. بس أنا كنت أبينا ما لتي أبتم عاملة، يخفن. قال له أخلاب جبل لنبلغ ربي قموا زخ... إلو ذهابنا إذا خلقنا أب قموا إذا خلقنا مالك قال له خلقاني أباي أنت زخونة مالتي اكتسابي اكتسابي مالك أنت مالتي بعلقها نفسها تلمدها نفسها وين كتلمت خاليا ما زين حد يسد ينترزر تنيرو ببقوره هادئك خونة خاليا حدث بسبري زين أبو راند حركوينه مع الأيام صبري كلوه يخيل قل نفسه غمز قبرع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كم تزبله معناتي ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند إيش عند الغضب أتي برتع زبله إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم برتع زبله أنا إلهم تتقالى سايكونا لكن انا برتع زبليلب حادثه حريق وتقطيعه كله نفسه كقصاصر اذا ما قصصار نفسه قبر اذا برتع قما نفس قبر قصاصار توك اذا ما من تربيل كمان اجر له كان نفسه نحطوا قصاصار كان حتقطع وتحرقهم كلهم فلذلك يا اخلاق بالداي ود اهتمامكم للناقم جله الشيخ ابن باز يحضرنا مالتي مركز كابتي أداب إسلامية سنة زرعتنا يسلم لنا منها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنا سبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله عاشرة إلى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله هنا. كندي قولا 20 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسبلت سالس أيدهما ثلاثون لهم هل زى ثلاثه أجر خنرك يعني كندي توصل لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ذلك ثلاثة أجر لنا وحديث أبو هريرة زو ريو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تايله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا كسبت تؤمنوا جنات آتون مؤمن تزيكوينوا جنات آتون أول مؤمن قونا كافر ومنافق لا تقبل الجنة بحال آتون يوم حتى تؤمن غزارته امن جنات خطت هذا لهم امنه ما له ولا تؤمن حتى تحب مؤمن اي كتكونون يقول لكم ما نقصت تفاتوا حوخه مؤمن كتفوت فوق بال مؤمن وموحد ابو توحيد زله ابو سنه زله الدعوه السلفية زله ابو منهج السلف زله كتفوت فوق نربي الكفته ازيا عبادة اذا إز قنتي كمال الإيمان مالتي نحبوهان لله الكافر تج ازاي كابتي مملئين ايمان مالتي لكن عايز اب ضعيف النحر زي فتوهينو امسعت زي كافر كانوا ملا ايكونن لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لكن ثامن مالتي زي كمال الايمان يعني لا يكمل ايمان احدكمات هذا خبراتكم زي ايمانه ملا ايكونن كساب نحبو مؤمن فاتو قل تأصل الإيمان قال له طيب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم كنقركم دو حانت نقرال عند حرقيركم ما كتفاتويكم إلى منا أفش السلام بينكم نزي السلام زرقوحو سلامتها زرقوحو سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زرقوحو زي إزغاقهم تفاتويكم قبركم إلى منا هذي انتعي مالاتيو نتي موحد على السنة وعلى السلفية زلو مالاتيو أما تي أب كفره العياذ بالله اذي من الكون تسأله مالاتيو أب بدعه بشركيات زوء الزوء من ربي الكون تسأله دعوة كان مكبارقا عدخنه عليه بلنا هذي حديثة ذي رواه مسلم مالاتيو وصري حمسان أربعتن اتخل خالعيتي البشاشة في الشيخ اللي خلك هتقبله نحوه قول يوسف تسأوقي وقبولك سبحان الله كم زي بعدنا زملوه كفتفتوا في تزبحه نسلان كم تغربلك ما أدي قصو خبره عنك إيش لكن بلع تبلك ما ما أدي تضربه مخالص هو قال كان دركونا انت تبلغون بلعوه وينات الرأي كه زى في الشغتة زى آه تأثر في النفوس زى في الشغتة زى آه وتبسم في وجه أخي كصدقة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أبي زرزة وريوه مالتي زر ماني أبي صحيح ترمزي من رخبه الشحن شعة ميتا حمسان شدشتا فبقى إزيان المدى حرسب يمكن بطبعه أبتنابراناتو ديو أبتنابراناتو ديو أبتنابراناتو ديو كيتردو أخذ واقي خيلي لكن كلام مدى اليوم مع العيان مستنف الشخص دوله سبا نداخده نداخلهم دي خيلي قال لي سبحان الله من أول كتر يقول لها معلاته انتا قريت بدلين ايدي اخيكو والأول مرة يحجز روح بذل وقصادت تقول مال قال لي كان كام في الشيخ إلوه يقبلك بلك يبلك كأنك تعرفه عبيدة داري يقصاد فلت أنه دا اخيكو وصيصوا لي ف... نتعجر دالي في الشيخ بذل مرفلت كايكونا السلذي في الشيخ تاخده والنابي زيان بعلا صدقاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أتسأل سيدى الأكل باليمين بيمان نخن بالله مخنياته زي شرعناي رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حزوم مزوم في واحد أجرت وتأكل تاسا كم كان متأيت خليقة متأهل من ودي مني زي تات زبل سب والعياذ بالله التي أدابناي الرسول صلى الله عليه وسلم زي تعلمنا خونا سلسل قصنا ز آداب زي نرى أيه الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ بوله ما لتي؟ انتايله صحابي عمر ابن ابي سلمة زوله ما كنت غلاما في حجر النبي ص... في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يدين مس رسول صلى الله عليه وسلم يا عابي أيلوم مثل صاحبي عمر ابن أبي سلم عب صحيح البخاري زوري ومالته بقى إذا يسيتر آقا أقول له نبي ما نخيل نابس أقام يخيل كافتا خافتا لا أقول يبلع ريومون الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ حرزين تهيلوم سلسة آداب علمهم ولا عينهم شلا لا يبلون ولا عابلون سيزبها لأله حكي ولا أقول عثناون بقول عثون كله كن علمهم ألمه بس أقام ذكر لم يدوق العمش كلا خمائله عبي لدفبل وناتو الرسول صلى الله عليه وسلم كل كلام يا غلام إلهما أنت قلعة سمي الله بسم الله ده عم. وكل بيمينك بيمانك بلا وكل مما يليك كمون عبد الله خابله شو شو حتى أنا يبلعizar سبحان الله قلس بات والعياذ بالله أربع خيدهم و أبو زوله حق ساتة أبو زوله شوف نايس لمنان إتي تعليم نايس لمنان رأيها كم يقرم كميقيرو أن رسول صلى الله عليه وسلم يعلمون له نقلع خي ترفع علمهم ما بالك نعبيت انتا يلوم هاتي أنت قلع أول بسم الله مغنياته بسم الله لك بركة الله بسم الله بلك شيطان مسخب الله ولذلك زر السعي لهم بسم الله في أوله وآخره بل. وكل بيامينك بيامان كادمابلا وكل مما يلك أبطاق كادمابلا ونحوه الإسلام استوى ده ده دو حرية سكر ما أدري خفت نعيسى أبطق نعيسى إدكا لاوروركا خنبلي <تصفح> ابنان ما أدري أبطق أنا زلله نبلي ماله بقى تساهول نخين قبر زحديس زي, زي أنا سمعت أن رجلا أكل عند رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله حد سباعي ماشيا يسا صلى الله عليه وسلم فقال كل بيمينك الرسول صلى الله عليه وسلم بيمانك ابلا قال لا أستطيع هي الله قال لستطعت ربائي خلقا يلمه رسول صلى الله عليه وسلم رقيم الله ما منعه إلا الكبر تكبر قرع خي تكبر حزوز الليل ما رخيق لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحٍ تكبر عز وجل بيمان أي بلعند مهما خارج من الرسول صلى الله عليه وسلم بذحرو فما رفعها إلى فيه هذا سجاميتي شلل مسوا أرلايزن الدماغيتي تشل إلى زعيمتي ناب أفوق عليك أن تتمس بالمطر رب سلمنا الزلمان من رسول صلى الله عليه وسلم مخالف مكبر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مخالف عن رسول صلى الله عليه وسلم مكبر طبوها يكونن فقال ترى أخا زائدو تشللات أقامتي يحرير الرسول صلى الله عليه وسلم ربا أي خلقها سلزبولو تقطع دخاله قل لا يكلني مكبر الزا حديث الزياء الإمام البخاري قصري حموش حاموش شحن سنستميت 27 شد الشناوري مولانا مالتي لا اذا خليت حديث الامام مسلم زوري مالتيو وصري خلت الشحن اسران حدن رابعا الشرب بها كنت تخل نادما فيما كنت غير يسب اسك اخذت عماله قال عمال. له بزقم زيترمان ازياون ولا ولد مقبوغاي انا استغاني كنت عما قال له ني شي قرات يا قال لا حاموش باه الليل زيارون تناس ولا تناسن بعلى بنعي ولا خنطعما تا مقبطهم ويا ما ينسطقون لنا ويزخونا عصير زخونا نسّطه غلنا بيمعنا ولا خنطعما لنا لنا خمان زيا نقول لهنا مالتي بارك الله فيكم كان زغغر طيب التسمية عند الابتداء بسم الله النا خن جمرش زيا تحمل شيء مالتي زر السعد ما بسم الله في أوله وآخره تلنا حتى شيطان ونحك ولا أحسن يحوم مسأنم مالتي هذه ساعات زي يملسوا مالت يغمت سادسا الحمد عند الفرات الحمد لله خنبل. وناتو النعمة أنا يا ربي كن داع زي بالعزة ستي كن داع لهو تمايو. بحن في نزق نتاتنا عدنا ناي هزبنا ناي غستا خبلي نعلمنا ناي, ناي كله هزب رأيوا زلنا قالوا كاب صراح تطويبل قال يسب وق إنجلن مسدد مستسدد الماز والعيش مالتي فوقه برا مالتي مالت أب كل علمنا خرونا عزقات من جلوه نذكر سلازي نزي عمرنا زقونة بل عند حربنا الحمد لله النبل مالتيو مش كان يكون عمره بالنبل الحمد عند العطس عند العطاس الحمد لله النبل أنت شو مسفلنا اسلمنا حتى أنا يا شو تزاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيا حديث صحيح ليقوم منا مالتي كم هو تشميت العاطس شامونيتي انت شج بلد ماني تشميت كتحقسو مالتي انت لا نحقسو يرحمك الله تاع دعات حبسه يرحمك الله تقول قلوغ له الله دعاء ربي راه هلكاتو ولا لا مالتي سوق انت لي من نسنا يا شباب يهديكم الله ويصلح بال قبل مالتي وعيادة المريض نحمومد ما خن كمون واتباع الجنائز إذا مو تسد ماني كنت أبراهن كريم كنت سكذلون كنت أبراهن للصلاة والدف كنت سكذلون كنت أبراهن سلذي أب حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم حق المسلم على المسلم 6 جبوني أسلامي قبل الإسلام يخو جبرو زج بق ما لتيه شدشنا قرأت عنه إندقنا له شدشتة ريله ما هونا انت اوت زياته الرسول صلى الله عليه وسلم استحثته ريله ما هونا يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه رغبك عليه السلام عليكم طب له مالك اتنيت زينا تعبي وعدته ما نتم بزحت اتزم تزول لما نتم كو في له تصنف مالك ازي ناي أداب والراكب على الماشاء أحسنت أخي نرد تتي تسغيله زلو نتي زخيل زلو أما كنا أخونا أبزغونا تسغيله زلو مالتي السلام عليكم نتي بقر زخيل زلو كخبره مالتي نعون تواضع وقبري تسغيله زلوه إلو قرأت كيسمعه الراكب على الماشي، إذي كابتع أداب إسلامية مالتي وإذا دعاك فأجبه أنت داته مرعوث صويعك ويعد ما غيرك حقيقة ها جيتات نحرق لك مالتي اجي ساعزي حراي باللواي تتلم كيدو واذا نصحك فنصح له انت ما زي مخريخ وإذا عطس وإذا عطس فحمد الله فشمتو أنت شو تايلو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شرط جيراننا ما فحمد الله انتحر من, من رباه مسكين الحمد لله تايلو فش ميت سوق الرسول صلى الله عليه وسلم شرط جيران فحمد الله انجبه سوق يرحمك الله انجبه سلعي تاجر انت شو قبل الحمد لله يرحمك الله انول سوقن ما فعلوا تاجر يحلفا فشميته ما له بحقصه نعه بقاع قبره مالتي يرحمك الله الكنس الله ويصلح حالكم واذا مرض فعدو تداحم مد ما والله هم بزيع بز الدنيا لو مزندك ودل لمتسبح من يحميه من زيت فلته له ساعهات على السباع من رحمك فلانك اتا سراه مويتله تقبيره سمعكم موت الفجاء زق غطت علامات السحماج هنده بتموت انتسب هم اند حزو يمسان لكن انت مو خلص مهما كان ولا قزي قاقي رديو فصنمي مو وإذا سيد واذا مات فتبعه ابتدى مويت دماني انتاي تغبر مالتيو سيد تقبره مالتيو اذا أبو هريره ذو روي هرير وحليس رواه مسلم في صحيح قصري حديث تلتححن ميتن سوسان كل التاني. كمون بارك الله فيك بحديث أب... الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم تعالوا ما عليتكم من عاد مريضا أو زار أخ له في الله ناداه منادا بأنطب وطاب ممشاك بوت وتبوأت من الجنة منزلا هذا الحديث رواه. كما حسنه الشيخ الباني حسن لغيره خون اللو مالتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بتحقيق رياض الصالحين الشيخ الباني حسن لغيره الوقصري قطري سلسة ميتون رياض الصالحين ناي الإمام النووي زمزقبا مالتي حديث وحسن حسن لغيره تلنا ضعيف لكن باستفال عليه إذا حديث رواية ذله سلية ذاته ورية مالتو عبد الساعة تزيب تبارك الله فيكم تقول له حديث حسن لغيره الضعيف كبير مالتو. مقبول قبل نزل له حديث مالتو كمون من شهد الجنازة إلى من رسول صلى الله عليه وسلم حتى يصلى حتى يصلي فله قراط جنازة مسيو، دس قدنلا قراطا اللويلم، ومن شيل حتى تدفن فله قراطان، سكيدو خني، كيدو النحر كبيره مستقبرت، ثم ليش؟ خلدت قراطان اللو إلهم، قيل وما القراطان زن قراطان سنتئن مستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجبلين العظيمين خن خلدت عبيت قبر. كلت عبيته جوبا ناجته جوبوتات كمان كنت خلته عب... عبيته جوبا زى حديث زئاء من حديث أبي هريرة روا البخاري أبو سعيد مئتين أسران شحن ثلاثة مئتين كبرة أسران حموجته حتى نموت كتكبر المخالف سأكدله كلت عبيته جوبا كنت خلته عبيته جوبا أجره لماله سلذي رب دخاهم يكبرنا ابن مالك قالون شيخ ابن باز تقوسوا من آداب الله مالتيو إن شاء الله ابز مس جمعات تقوسوا صاحب شعو ربي بخير اسمح من غبيت حزننا خاتمانا ربي يسبكم لا بالكوا اجي ازروا يا اكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم